جمعها يا آيات اللود والنور قاتلتي يا كعبة الجود والإحسان لي أمل و قد فصاتك فريش دتان يا سيدي يا شافع المذنبين ويا غوث الأنامي أجر فالنفس قاد سائما أغث وأدرك رسول الله عابدك إذ عيني لحسنك يا مولايا قاد نظرت لغاية يا رسول الله تعلمها ذات طه على الإحسان قد جبلت ولا يراد الذي وفك مفتقرا إلا بكل الذي يرجوه قد سمحت فمن على أياب وصل كي واسمح وحقك لي فالروح قد عاشقت أفض علي بحار الجود منك فلي روح لحسنك يا مولاي قد نظرت وليس لي غير طهن رحمات قاد نشرتي يا سيدي بأبي بكر الناجب طالبي وكن مغتفي فسحب الفضل قادها طالت رجوت جاك بالفاروق خذ بيدي يا أكرى فالراحات قد بوسطت إني استجرت بعثمان وصحباته مستشفعان وغيران الحق قد سقطت غوث الآم أهل الحسنين حجتنا باب العلوم به لا شك قاض واضح وبالبتون ولديها الكرام ومن والاتباع قاطبة يا سيدي فاستجلب الروح قادسات عليك يا أكرم الرسل الكرام. شمس الحقيقة ذات الله قد صلت آدم إله صلاة منك وصلة على الحبيب الذي أنواره سطعت وآله وصحابته وعدراته والمسلمين وبالبشرى لقد خُجمت أستغفر الله من علمي ومن عملي أستغفر الله من طمعي ومن آمالي أستغفر الله مما قد جانيت أستغفر الله مما قد خاف وبدأ وما تقر به نفسي من العمل أستغفر الله من حسدي ومن مخصي ومن غرور ومن حول أستغفر الله من حسي ومن نفسي أستغفر الله من سري ومن عالي أستغفر الله من شرك علي خالي أستغفر الله من وهمي ووسوستي ومن دسيساتي نفس قد تخيلني أستغفر الله من صوم عجبت به ومن صلاة بها قد صرت في وجلي أستغفر الله من كفر بنعماتي من للخير والأسف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 آمن الرسول بما نزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير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 ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وعفواً عنا واغفر لنا وارحمنا، وعفواً عنا واغفر لنا وارحمنا، وعفواً عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وABLEنا من الذين كرّمتن. إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ لينا وablنا من الذين كرَحَمَتَنِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا لَا تُزْقِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذَا لِيْتَنَا وَأَبْلَنَا مِنْ الَّذِينَ كَرَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا أَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشهم فزاد إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتابعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لقلبا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 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان يا امنوا بربكم فامننا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان يا امنوا بربكم فامننا ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتغفرنا مع الابرار ربنا تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتغفرنا مع الابارار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد استجاب لهم ربهم واستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم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 لا فريجع امر رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم من المؤمنين عوف رحيم فانت ولو فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه العرش العظيم عزب الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقو قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقو قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب هب لي حكمه وان بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم في رب هب لي حكمه وان بالصالحين واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي رب إفري حكماً والحقني بالصالحين والعلني لسان صدقاً في الآخرين والعلني من ورثة الجنة النعيم وقفي لها برب إفري ولوالدي ولمن دخل بيتي أمم منا وللمؤمنين والمؤمنات رب إفري ولوالدي ولمن دخل بيتي أمم وللمؤمنين والمؤمنات رب إفري ولوالدي ولمن دخل بيتي أمم وللمؤمنين والمؤمنات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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد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 يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربنا وسعديك لبيك لبيك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصل صلة الصلاة على قبضة أنوارك الثاثية ومجل أصرارك الكنزية وسر تجل العوالم الصفاتية ومصدر عظائق المظاهر الأسمائية الجامع بين أولية الحقية في مقام الأحدية وبين الآخرية في مقام الواحدية وبينهما في مقام الوحدانية اللهم أسبق أضر صلواتك على عين الحق الكامل في مظهر الخلق اللهم صل وسلّم على رفرف العظمة السبوحية وحجب الكمالات المترسمة القدسية المنبعث من شمس صفاتها نور العوالم ملكية ومن بدء صور جمالها آيات البدايات الربانية اللهم صل وسلّم على برزة الهوية ورمز الهوية الظاهر به عنه في مقام كان الله ولا شيء معه والباطن في مقام تجل الحقائق الأسمانية في مقام وهو على ما عليه كان اللهم صل وسلم على آرِف البداية المشيرة إلى رحدة القسرة والاستقامة القيومية المتنوعة في مظاهر الجمال المدهش والجلال المحيّر المتجلِّ عن حقائق القدس اللهم صل وسلم على من عيز الكل عن إدراك ظل صورته المحمدية وادقنا حلاوة الفناء في مبادئ معاني أموالي الربانية حتى نثبت في جاء رجاء تاعي وننتظم في عقد معيته انتظاما يشهدنا جماله في كل منقول وجماله في كل معقول حتى لا نشهد إلا هو ذلك عليك لك بين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخذ من مجال ذاتك القدسية بحار الصلاة الكمالية على عين الحقيقة المحمدية المتجلية عن كمال ذاتك جمالات واحديتك وتسليمات المعاني الأكملية على مظهر الحقائق الإحسانية ومصدر الصور الإلهية وزيت الزجالية المثالية النورانية المنزهة في حيطتها عن الشرقية والغربية اللهم صلي منك صلاة لا يعلم قدرها إلا أن على نور كنز العماء الأزلي ولون التجل الأولي من لا يعلم قدراه الحق ولا يحيط بكني مقامي خلقه إلا أنه وسلم بك على من به عرف الحق واهتدى إليه الخلق اللهم صل وسلم باسمك الجامع العظم ورصفك الكامل الأكرم ونورك الساطع الأفخم على جوهرك كنزك اليتيمة التي نظم لأجلها عبد مظاهرك الجمالية وشمس التجليات التي استضارها هدور الأمانات الشرعية وصدعت عنها جميع الأنوار الملكية والملكوتية وسلم عليه سلاما صدر عن حضرات أسمائك وصفاتك الكمالية اللهم صلي وسلم على روح هياك العوالم الملكية وأصل كل العوالم العروية الصراط المستقيم بين الحق والخلق والحصن الحصين لكل موجود والرحمه العظمى لجميع العالم اللهم صل وسلم عليه ومن تبعي صلى الله عليه وسلم واحمنا بحمايته صلى الله عليه وسلم واجعلنا من اهل شفاعته صلى الله عليه وسلم واحبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم وأوصلنا إليه على مراق سنته ونجاي بن عبده وابعثنا محفوفين بأنواره ملحوظين بعين رافتي وحنانته فأيدينا جواره في مقام يغلط عليه الملائكة والمقربون إن واسع المغفرة والفضل مجيب الدعاء إنما أمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون لا إله إلا أنت سبحانك إمني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد أجود الأجودين وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام آمين اللهم صل وسلِّم على العقل الأول الذي أضع منور أوليته عوالم الأرواح النورانية واللون الزاتي الذي تزينت بمحاسن صفاته جميع الآثار الكونية والمظهر الحقيقي الذي أفاض على العوالم كلها أسرار التجليات الرحمنية المتحقق في المصاعي الحقيقي والخلقي في الآخرية. اللهم صل وسلم على مصدر التجليات الواحدية. ومفيد غيث التبذلات الجمالية اللهم صلي وسلم على الصورة الحقيقية التي انزخت منها ومتألّى الحضارات الكمالية اللهم صلي وسلم على خيط الروية الوحدانية الذي أعجز الكل في فهم ما ظهر من صفات الأدمية اللهم صلي وسلم على شمس الأنوار الساطعة عنك جلالة علي وعفق الأسرار الواصل بك إليك اللهم صلي وسلم على سرك السالي في هياك للموجودات ورسولك المؤيد منك بالآيات اللهم صلي وسلم على معاني أسمائك وصفاتك صلاة النشر من حان معانيها شراب محبته ونتدوج من تحقكها بتاج معرفته حتى نتحلى باتباع سنته ونتملى بمشاهدة حضرته وسلاما عليه تطمئن به قلوبنا وتنشرح له صدورنا وتشرق به شموس حقيقتنا وتجلى علينا معاني وحدتنا للفنائل فيها وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي وسلم على مدينة المجال الثاتية وحوض التجليات الصفاتية وكوسر الفيوضات الأسمائية الذي صدعت من شمس عقيقته جميع الأنوار الملكية والملكوتية اللهم صلي وسلم على الجامع العقيقات العوالم العلوية والمفيض لجميع امداداتها الروحانية اللهم صل وسلم على محيط الجمال والكمال المتفرع من بحار معارف ينهار بدايات الربانية اللهم صل وسلم على بيت الله المعمور بالله ونور الله الهادي على الله اللهم صل وسلم على المصدر الاكمل الذي اشرقت منه بدور الشرائع الاوليه فاضعت في رقيه حتى بزعت شمساتي المحمدية خادمة لبذور الأولية فلمحت تلك البذور من شدة تلك الأنوار القدسية اللهم صل وسلم على الأصل الذي تفرعت منه جميع الأصول. اللهم صل وسلِّم عليه صلاةً تدخلنا بها مدينة معرفته وتسكينا بها من رحيق حوضه وتطهر بها ظاهرنا وباطننا حتى يناولنا بيمينه الشريفة راح الإحسان من كوسره وتجعلنا بها نجوما في وفقه وتواكب في منازله حتى نكون مشرقين بأنوار فضه مضيئين بضياء اتباعه صاحرين بحلاه معيدين بأسرار معيته منصورين بنصره ناصرين الحق بالحق حتى نرقى <تصفيق> إلى حقوق الجرعاني على براق أفضاله وننتزم في عفد المحبوبين لجنائه مطلوبين للحالة بعد التحقق من رفيع جلاله وعظيم كماله والوقوف بالأذب عند العجز عن إدراك حقيقته المحمدية وأسراره الإنسانية وأفض علينا يا الله يا الله يا الله فعيث فضله المدرار وأرض الجوده من النعم الظاهرة والأسرار حتى يتبقى ظاهراً وظاضراً بعد آياه الإلهية وأياته الربانية ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجميع المسلمين يا الله يا الله يا الله لا إله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأيناه وأكبرناه وقطعنا عند يقولنا وقلنا حاش لله ما هذا غشرا إن هذا إلا ملك كريم يا جبار يا قهار يا يا شديد البطش يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم ربنا إننا نخاف ان يفرض علينا او ان يظلم قال لا تخافا انني معكم اسمع وارى اني وجت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان وليي الله الذي نزل كتابه يتولى الصالحين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر،, أكبر،, أكبر. كلما ونار للحرب يا اطفال الله كلما للحرب يا اطفال الله كلما اوقدوا نارا للحرب يا اطفال الله كلما اوقدوا نارا للحرب يا اطفال الله كلما اوقدوا نارا للحرب يا اطفال الله يا سلام يا حافظ يا قريب يا مجيب يا رؤوف يا حفيظ احفظنا من اهل الشر كلهم ومن شرهم اربط على قلوبهم والسنتهم وارضالهم واسماعهم والعلم خاضعين, خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز واجعلهم خاضعين لنا يا عزيز لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستيبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم